كعاد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطرى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشى فَفِي أَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَوْنَ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَذِفَتِ الْأَذْفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِن هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن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 فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء